السلام الله وبركاته يقول الله تبارك بكلمات فانتمه قال اني جاعلك قال لا ينال تقرأ عهدي وعهدية الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين كما تعودنا نذكر عناصر الدرس عناصر الدرس ثم بعض المعاني ثم نشرح تلك العناصر ويعني نعيد ثانية بط عشان إخوة في كيفية مذاكرة أيسر التفسير هو فعلا ميسر وفيه ما شاء الله ثوائد ونكات يعني عظيمة عظيمة الفائدة نستمسك بداية بحفظ القرآن إنه عليكم أصلاً قبل أن يكون في المعهد فهو أيضاً يعني مما حسن الشر على حفظه فضل أن يكون طلبة العلم من أول بدايات اهتماماتهم أن يكون حفظ القرآن هو أول الاهتمام. لأنه المدخل لكل علوم، نك لن تفسر إلا بعد حفظ، ولن تكون فقيها إلا بعد حفظ الأصل الأول من الأدلة الفقهية، وكذلك أيضا في بقية العلوم الشرعي. تمام؟ فإذا ما حفظ تريد أن تستعين، أن تستعين على الحفظ. فخير الاستعانة الحفظ هو شرح المعاني ومعرفة أسباب النزول يعني الإنسان لما يعرف كده يشرح معاني الآيات هتسهله في حفظ القرآن فالحمد لله تعليقوا حفظ سبع أجزاء الأول وفي التفسير سبع أجزاء الأول يعني العملية إن شاء الله تباسها دي متميمة دي. تمام؟ أما إن كان هناك حفظ غير, المو... غير التفسير بيبقى عمليه صعبة شوية فان شاء الله لحد ما نخلص التفسير تكون أنت حفظت على تلك المعاني فنظام المذاكرة أنت تذاكر الكتاب تقرأه حتى يكون عندك تصور المعاني الإجمالية للتفسير تمام ونركز على أولا أسباب النزول تمام لازم هناك سؤال عن أسباب النزول تمام اثنين المعاني ثلاثة. القصص القرآني هاجي لك قصة من القصص واستخرج منها الفوائد تمام؟ أربعة هدايات الآيات أو العنصة اللي أنا بكلم فيه هدايات الآيات وربطها بالآيات الموجودة عندنا في صورة البقرة أو في بقية السوء الهداية نأتب بالعنصر أو مما يستفاد من الآيات؟ ونقول لك استخرج ما يدل على المعالى الآتية أو على الفوائد الآتية تمام هو ده إن شاء الله اللي هيكون موجود الأشياء لا يكون خارجة زي مثلا قضية السحر قضية النسخ، زي قضية الرؤية زي قضية حد الردة تمام وإن شاء الله زي النهاردة قضية الإمامة وولاية العهد و. مشروعات التوسل والوصية وغير ذلك هذه الأشياء يعني هي لدى الجميع معروفة ولكن نثبتها إن شاء الله تبارك وتعالى ده إجمالا يبقى أول حاجة الحفظ ثاني حاجة أسباب النزول ثالثها المعاني رابعها هداية الآيات والدلال عليها من الآيات خلاص طيب إن شاء الله الربع الثامن اللي هو آخر الربع في الجزء الأول العناصر فيها واحد الإمامة وولاية العهد الإمامة وولاية العهد اثنين فضل البيت وبناء الدولة فضل البيت وبناء الدولة هنتكلم عن فضل البيت وبناء الدولة في مسألة الأمن والاقتصاد والمواطنة لأنهم بايه؟ بيتشتقوا حول تلك المعاني حتى يلغوا الدستور تمام فضل البيت وبناء الدولة وبناء الدولة ثلاثة مشروعية التوسل في قبول الدعاء مشروعية التوسل في قبول الدعاء أربعة فضل الإسلام فضل الإسلامي والوصية به ومشروعية الوصية للمريض ومشروعية الوصية للمريض خمسة صبغة الله صبغة الله وملة إبراهيم والمحاجة فيه وحرمة كتمان الشهادة صبغة الله ومنلة إبراهيم والمحاجة فيه وحرمة كتمان الشهادة أما المعاني بعض المعاني كلمات أي المتضمن الأوامر والنواهي لتكاليف كلمات أي متضمنة للأوامر والنواهي اثنين مثابة أكون أجيب سؤال في السنة الأولى السنة الفاتحة في كلمة مثابة ومثوبة تمام خذنا مثوبة قبل كده مثوبة من الثواب ماشي أما مثابة للناس وأمن أن يثوب الناس إليه أن يرجعون إليه تشوقا تمام فمثابة أي مرجعا يثوب إليه العمار والحجاج وانا كنت جايبه كمان في ايه اختيار وكثير من الاخوة خطأوا فيه المعاني بجيبها في اختيار بمجيب تلاتة ثلاث تلات كلمات اختار المعنى المناسب عهدنا اي وصينا وامرنا والاصل في العهد هو الامر ولكن اذا عدي بإلى يصبح معناه الوصية عهدنا إلى فيعهد إلى كأنه إيه أوصاه بذلك خلاص اضطره اضطره أي ألجئه مكرها إلى العذاب يزكيهم أي يطهرهم يطهرهم ويهذب أخلاقهم يرغب عن يرغب في عن يميل ويحب يرغب عن أي يترك وينفر وعدم الحب ودي من جمال اللغة إن تأتي مع الأفعال بعض الحروف فتغير المعنى إلى المعنى المقابل والضيط ولن تكون ذلك مثل في أي لغة من اللغات يرغب عن أي الترك وعدم الحب سفها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها أي جهلا جهلا صبغة الله صبغة الله أي دينه الذي طهرنا به ظاهرا وباطنا فظهرت آثاره علينا ثاني صبغة الله أي ذلك الدين الذي طهرنا الله به ظاهرا وباطلا فظهرت آثاره علينا كما يظهر آثار الصبغ على الثوب كما يظهر آثار الصبغ على الثوب نأتي لشرح تلك العناصر الإمامة وولاية العهد بداية نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات وكم أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكم أن هذا القرآن ما فرطنا فيه من شيء وكم أنه اتبيانا لكل شيء سبحانه وتعالى يقول وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات لماذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه ولم يقل الله ليعلمنا أن الإبتلاء وتكوين الكوادر والقيادة تكون بالتربية لأن الرب فيه معنى الربوبية يتعهده بالإصلاح والتربية حتى يكون إماما هذه أول نقطة النقطة الثانية أن من التربية ما تكون بالابتلاء مش تربية كما يعلم البعض أن يعطيه ما يريد لا هناك من التربية ما يحسن فيه الابتلاء ما يحسن فيه الابتلاء أن تبتلي ولدك فتضيق عليه مثلا وهذا كان كثيرا عند علماء السلوك علماء السلوك لما يجي يربي الطالب عنده والمريد فكان دائما يربيه بالابتلاء وهكذا كان الصحابة في بداية, في بداية تربيتهم وإصلاحهم كان تربيتهم على الصوم وقيام الليل ابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم به وقال ربه لأن الرب يعني به التربية والتربيه كانت بالابتلاء أي بأنه كلفه بتكاليف شاقة سواء كانت بالأوامر أو بانتهاء عن النواهي فماذا قام إبراهيم أمام هذه التربية وتلك الابتلاءات أتمهن أتمهن أي قام بها على خير وجه وأكمل وجه وأتمه وهكذا حال الأنبياء ما كان حلم إلا في كمال وتمام وكذلك موسى لما كان بينه وبين العبد الصالح ثمان إلى عاشر حجج فإيه؟ فأتمها عاشر حجج تمام وهكذا يكون الصالحون دائما مع ربهم يأتون الكمال على قدر الاستطاعة يأتون الكمال على قدر الاستطاع فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما جعل الله إبراهيم إماما متى, متى يا أمة الإسلام يكون الإنسان إماما بالاختيار فيختار المنافق ولذي يصد عن سبيل الله وغير ذلك لا والله أعلمنا أنه لما أتم وقام بالتكاليف أصبح إماما دلوقتي ممكن تلاقي قائد المسلمين وإمام ورئيس الجمهورية ما بعفش يصلي مش حافظ القرآن لا يعرف حديث النمي سوسل لا يعرف شيء في المسائل الشرعي ولا السياسة الشرعية بل كل ما قام به قام على الكذب والتدليس على الناس والتدسية عليهم هذا ليس في شرعنا متى كان إبراهيم إماما حينما ابتلاه الله بالتكاليف بالأوامر والنواهي فامتثل الأوامر وانتهى عن النواهي فقال إني جعلك للناس إماما فكما رضيتك للدين تكون في الدنيا وكما قال الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا لأن بالدنيا بالدين يصلح الدنيا فوالله إن, إن قام الإمام بالتقى فتقاه تحضه على أن لا يغش الرعي فإن كان أمر فيما لا يخصه أتا بقول الأمر في هذا في هذا الاختصاص، فإن كان سياسة أتى بأهل السياسة، إن كان في الاقتصاد أتا بأهل الاقتصاد، إن كان في أي فن من الفن أتا بأهله، وهذا من الأمانة، وهذا من الأمان، فكان عمر الخطاب إذا علّن عليه شيء جمع وشاور أهل بدر وشاور المهاجرين والأنصار كما فعل في الطاعون. حينما قال ليأتي المهاجرين فقام فاختلفوا ففضل فقام فقاموا أتوا بالنصارى فقاموا واختلفوا ولم يحدث شيء فأتى بمسلمة الفتح وشيوخ المسلمين فقالوا إننا نرى أن ترجع مع أننا رأيوك أن يرجع ولكن أتى بالشورى هذا نوع من الأمانة فلماذا يخاف الناس أن يكون إمامهم تقي؟ نحن نريد من يتقن لها في الرعي، ويا حبزا إن كان تقيا حازما سياسيا يعرف كيف تدار الأمور، فنقول أنه أن الله جل جعل إبراهيم إماما لما أتم وقام بالتكاليف حق قيام، ومن هذه التكاليف وأبرازها الوقوف أمام الوثنيين. إن نحن نريد إمام يقف أمام الوثنية ويقف أمام هؤلاء الذين يسبور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إبراهيم وفي حداثة سنهم كان يكسر الأصنام حرصا على أمة ومع ذلك كان يدعو في خصصة نفسه وأما الناس رب جنوبني وبني أن نعبد الأصنام يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم لما يكون لكسر الأصنام بيدعو ويقول رب جنوب وبني أن نعبد الأصنام فكيف من دونه نعم هكذا دائما لا يأمن, أحدك لا يأمن أحدكم نفسه فأبرز تكاليف الوقوف أمام الوثنية والهجر من ديارهم والهم بذبح ولده قربانا لله وبناء البيت والحج والعمر هذا أول درس نتعلمه ثاني درس نتعلمه كما جاء عن الإمام الشافعي أي ابتلى المرء أم يمكن يبتلى المرء أم يمكن قال لا يمكن حتى يبتلى فلا يحسن مكين إلا بعد ابتلاء هذه سنة هذه سنة الذين إن وحتى بعد التمكين التمكين وسيلة وليس غاية نحن نحن عايزين كن رئيس ملتزم من أهل السنة والجماعة إسلامي لا هذه وسيلة نريد من ورائها إقامة شرع الله وتطبيق شرع الله ليس أن نقول الحمد لله رئيسنا مسلم وليس علمان أو منافقا أو غير ذلك لكن الله تبارك وتعالى علمنا ووقال الذين إمكناهم في الأرض من من أتى بالتمكين إحنا الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فأتى بكل أنواع إصلاح الفرد والجماعة والمجتمع فإصلاح الفرد بإقامة الصلاة إصلاح المجتمع يكون بإيطاء الزكاة وإصلاح الدولة بالأمع فنهى قيل الإمام الشافعي يبتلى المرء ممكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى لذلك من واجبات الإمام حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين حراسة الدين هذه وظيفته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين لا النفس للدين أو الناحي الدين عن السياسة وظيفة الإمام والحاكم حراسة الدين هذه أول وظيفة تنوظيف سياسة الدنيا بالدين ولذلك لما طلب الولاية من بعده وديه في جواز لولاية العهد فيش مشكلة جماعة ان يكون ان الرئيس او الحاكم او الامام يخلف من بعده ولي عهد فيش مشكلة قال ومن ذريتي يعني اراد ان يكون ولي عهده إمام من بعد فالله عز وجل شرط شر قال لا ينال عهدي الظالمين إن كان مثلك في التقى وصالح لا شيء وكل ما, ما نجري حوله ونفعل كل هذه الأعمال أن يأتي من يتقي الله عز وجل في الرعيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فجوز ولاية العهد بشرط أن لا يكون ظالما. وولاء العهد تكون صاحب الإيمان والعمل الصالح والصاحب العدل والصبر كما قال كما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين دي أول حاجة الإمامة وولاء العهد فضل البيت وبناء الدولة فضل البيت وبناء الدولة فضل البيت مذكور في قوله تبارك وتعالى واذا جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا مما مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه ما أول لبنا وضعها في بناء الدولة بناء المسجد كأن هنا قال لك الإمامة وعشان يوطد أمر الإمامة بدأ إيه وإذ البيت مثابة للناس وأمناء وإن كان فيه فضيلة وخصيصة للمسجد الحرام أن الله جل جعل الناس يتشوفون ويتشوقون له الفين بعد الفين ويلحظ ذلك من اعتمر أو حج قلبه يحن إلى المسجد الحرام كيف حن هذا القلب من هذه الآية وإذا جعلنا البيت مثابة أن يثوب إليه ويرجع إليه مرة أخرى كأن المسجد الحرام أو الكعبة معناطيس القلوب ونعم هي مركز الأرض ومركز الأرض أكثر مناطق الأرض الجاسدية لذلك تنجذب القلوب حسا ومعنوي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وفوق ذلك أمنا يأمن على نفسه وماله وعرضه ودمه هذا من فضل البيت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المقام أي ذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت فأثر فيه قدمه فجعل وحضى الله عز جل جلاله نبيه أن يصلي عند المقام، تمام؟ فبعده ينتهي الطاف يصلي وراء المقام ركعتين. وعهدنا إلى إبراهيم قيمة بقاء فضل البيت أنه أمر وولى العهد وعهد وصى نبيين كريمين إبراهيم وإسماعيل. عهد هذا البيت ليكون بتلك المنزلة كيف بالتطهير المساجد مش بتتزخرفه ولا بهذه التي نراها ولكن بالتطهير تطهر المساجد المساجد نوعان مساجد طهاره ذكر الله عز وجل في رجال يحبون ان يتطهروا طهاره معنويه وطهاره حسية، ومسجد ضرار ومسجد ضرار القصد منه هو التفريق والصد عن سبيل الله فكل مسجد يكون منه ذلك فهو مسجد ضرار أما المساجد التي تجذب الناس وتدعو الله تبارك وتعالى بشروط الدعوة تمام. ويحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله هذه المساجد التي فيها رجال يحبون أن يتطهروا طهر بيتي وهذا فيه شأن لمن قام بهذا الأمر عمال المساجد طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أنواع العبادات في هذا البيت طوف واعتكاف وصلاة من ركوع وسجود وإذ قال إبراهيم يبقى هنا الإمام بدأ عشان يبني الدولة فبنى البيت لأن البيت الذي تبنى فيه الكوادر وتربى فيه الأفراد حتى إذا طبق شرع الله يجد من يطبق عليه ذلك قلنا كثيرا في الفترة السابقة يجب علينا أن نوازي بين المطالبة بتطبيق شرع الله والمطالبة الدعاء وطلبة العلم مطالبتهم بالدعوة الله تبارك وتعالى وبيان محاسن الإسلام ونشر الشريعة فكثير من الناس لا يعلم شرع الله تبارك وتعالى فإذا ما قلنا نطبق شرع الله بعد أن دعونا إليه سهل على الناس ذالك ولكن أكثر الناس يقولون شرع الله وهم متخوفون من أصول قلوبه لماذا؟ لأنهم لم يعلموا محاسن شرع الله تبارك وتعالى فبعد أن بنى البيت ورزخ وبنى الأفراد قال وإذ قال إبراهيم ربج عل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا انظر لعناصر نظام الدولة النظام الدّولة قائم في هذه في هذه الآية وإذ قال رب وإذ قال إبراهيم ربجع لهذا بلة آمن أول حاجة في الدولة عشان تبقى دولة تبقى لازم يتوفر في أي الأم الأم فمهما كان الإنسان أتيء من الاقتصاد والمال وغير ذلك وغير آمن فهذه الدولة لن تقام بل تكون حديث الفوضى ومآلها إلى زوال يبقى أول حاجة ليه؟ الأمن فدي أول حاجة في الدولة تاني حاجة وارزق أهله من الثمرات ليه ليه؟ الاقتصاد تمام؟ بعض الناس يقول له انت كده طب في ناس مختلفة بايه؟ المنا في هذه الدولة نعمل معاه قال من كفر الكافرين بقى نعمل ايه في الدولة دي, دي دي دولة إسلامية والتر إسلام هو اللي ماسك الحق نعمل في دولة أمتيعه قليلاً أي له حق الحياة ولحق المواطنة فالدين يكفلهم فأمتيعه قليلاً أي لا أحكم عليه بالإعدام مش الدولة دولة فلان الفلاني أو الطائفة الفلان لا كل أفراد الدولة لهم حق المواطنة وحق الحياة نما يسكنوا في في هذه تمام؟ ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطره نحن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى فإن جاءوا وأسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن قالوا نبقى على إسلامنا فتضرب عليهم الجزية بما لهم من التأمين وهذه المصالح التي من قبل الدول. تمام؟ قال ومن كفر فأمتره قليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى العنصر الثاني فضل البيت وبناء الدولة وتكلمنا عن الأمن والاقتصاد والمواطنة. لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في بداية الربع نجد أن لما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه الإمامة لذريته فرد الله عليه طلبه فقال لا ينال عهدي الظالمين فلما طلب إبراهيم الرزق طلبه للمؤمنين بما كان من رد الله عز وجل في الإمامة لأن لا الإمام مكنش للمؤمنين الأطقياء فقال إيه رب الله من الثمرات من إيه آمن بالله واليوم الآخر تمام فطلب للمؤمنين فقط لا غير الرزق والغذاء مجيش للمؤمنين إيه فقط قال ومن كفر فأمتعه قليلا أي هذا الكافر لا يمنع إيه الغذاء ولا حق الحياة غير الإمامة، لن يجعل الله للكافنة على المؤمنين سبيلًا إنما هنا هذه من لفتاة وأنظر كيف كان الأنبياء فطنين يفهمون بأقل إشارة لما نظر إبراهيم عليه السلام في الإمامة أنها رد أن الله ردها عليه أن تكون من ذريته وأن تكون إلى المؤمنين العاملين للصالحات فظل أن الرزق كذلك ولكن بين الله أصدر له أن الكافر لو حق الغذاء حق الحياة في الدولة المسلمة فليه خيفين خيفين من ايه إن الذي خلقهم هو الذي وضع كيف يعيشون وكيف يدبر حاله ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فالكافر لا يحرم الرزق الكفر بل لو حقه الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم مصير من مات كافرا النار ومن كفه ما توقل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هل الموت في الحرم يغني عن الكافر شيئا لا يغني عن الكافر شيئا كمام فالناس يموتون ويبعثون على نياتهم تمام أما مسألة أن تكون حسن خاتمة فيكون أولا بالعلم أن هذا صالح بداية فيزد له في ذلك ويكون هذا له بشرة يقول الله عز وجل بعد أن بين أصول بناء الدولة وكيف يختار الإمام ورئيس الدولة بيّن جهد الإنام في الدولة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إبراهيم بمعنى أبو الرحيم وإسماعيل قل معناه سمع الله تمام والكلمتين عبرانيتين أبو الرحيم وإسماعيل سمع الله. دائما تيجي إيل في الآخر تيجت ماني الله. إيل إسماعيل جبرائيل إسرافيل هكذا ماني الله في العبرية يعني. العمصر الثالث وده مهمة بقى في التوحيد مشروعات التوسل في الدعاء في قبول الدعاء التالت آيات وربعة انظر كده في قوله تبارك وتعالى طبعا نحن بنتكلم عن العمصر ولكن ما بين ثناء الآيات في لفتات كثيرة جدا وفوائد كثيرة جدا طبعا احنا عشان في مسألة نحنا في موضع نحن ننتهي من الكتاب في غضون محاضرات قليلة فاحنا يعني نعتبر مقصرين فرطين جدا ولكن طبعا التفسير ده يعتبر بحر للعلوم يعني تفسير معناه ان احنا نقف على المعاني هنقف على الفقه هنقف على التوحيد هنقف على السيرة، هو علم علم كل العلوم لان احنا بناخد العلوم بتاعتنا منين من الكتاب صح فلما تفصل الكتاب هتخش بقى على كل حاج هتكلم عن الأصول كما عن اللغة العربية هتكلم عن التفسير هتكلم عن السيرة هتكلم عن الفقه هتكلم عن التوحيد أشياء كثيرة جدا ولكن نحن, بقدر المكان نحن نغطي قطرة من فيض وإذا يرفع إبراهيم القواعد, القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنا عايز لإني اللي قرأ كتاب القواعد المثلى تمام في الأسماء والصفات الشيخ ابن وثمين رحمه الله ذكر في القواعد المثلى في الأسماء سبع قواعد وفي الصفات سبع قواعد في الأدلة على الأسماء والصفات أربع قواعد وبعد كده بيتي الكتاب ذكروا على بعض الشبه لأهل العلم ورساله في المعاي الشاهد أني طالب العلم عليه أن يربط بين العلاقة عن زيل الآية، آخر الآية مع مضمون الآية وبالذات إذا انتهت الآية بأسماء الله أو أحد صفاته فهنا قال السميع العليم إعلقة السميع العليم بهذا العمل يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تمام فذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى السميع العليم تمام مع إن الشاهد يرفع إبراهيم القواعد ده الأصل فيه كون رؤية منه ده عمل وعمل حسي تمام تبقى له السميع لئن ما طلبوا العمل والرؤية ولكنهم طلبوا ربنا تقبل منا فأرادوا أن يسمع الله تبارك وتعالى هو كذلك منهم هذا الدعاء وهو يعلو ما في قلوبهم فيتقبل منه فليس العمل هو دليل التقبل ففي فوائد كثيرة جدا وبالذات لما نربط الآيات بعضها البعض ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك حرص إبراهيم إمام التوحيد وإمام الحنفاء والقدوة للرسول عليه صلى الله عليه وسلم حرصه أن يكون مسلما هو وابنه إسماعيل وإسماعيل هو الولد البكر ليس كما يقول بنو إسرائيل أن الولد البكر لإبراهيم إسحاق والمسألة قد يجدها البعض أنها سهلة ولكنهم يريدوا بهذا الأم أن يكون الذبيح من من إسحاق فيكون له الفضل والمكانة وتنتهي الفضل والمنزل لهذه الأمة إذا سُبق أن إسحاق هو الذبيح فتنتعي فضيلة هذه ايه الأمة بانتسابه ويكون فضيلة لبني إسرائيل لأن بني إسرائيل أتت من ايه من نسل إسحاق ثم يعقوب وبعد يعقوب ايه هو يعقوب هو إسرائيل وبنوهم بني إسرائيل اجعلنا مسلمين لك ثم لم يكتفي ومن ذريتنا إذا حسيت علم إزاي ندعو ربنا سبحانه وتعالى بصراحة إحنا أعاجم في الدعاء أعاجم في الدعاء ونضرب بالبيضة والحجر في الدنيا نفسي كيكون فهلوي وكون الحاح مع الله عز وجل عايزين الزكاء والفطنة دي تكون مع الله عز وجل كيف تستجلب رحمة الله عز وجل يأتيني قول الحجاج وحينما أذكر ذلك وما كان من الحجاج وما كان من ظلمه وبغيه وقتله لعلماء الأمة وسفكه لجماء الأمة كان يقتل بالظن ولكن والله إن ظفر الحجاج بألاف من هؤلاء رؤساء الدول فكان الحجاج حافظا لكتاب الله راويا من رواة الأحاديث فكان كان العلماء يدعون الحجاج يدعون عليه فيقول الحجاج ذات يوم انظر يا رب إنهم يقولون إنك, ل... إنها... إنك لن تغفر لي فاغفر لي شوف إزاي بيستجلب رحمة ربنا سبحانه وتعالى هم بيقولوا أنت مش تغفر لي فاغفر لي يعني انظر كيف يستجلب رحمة الله تبارك وتعالى كذلك نريد أن نستخدم الأسماء والصفات وهي أفضل ما نتقرب الله تبارك وتعالى به ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا عرفنا المناسك علمنا المناسك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يبقى مقتضى الاسم مناسب للمضموء شوف أنت بتدعو ازاي؟ ثم تأتي بأسماء الله تبارك تعالى متضمنة لهذا الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إمام فعلا إمام والإمام لا ينظر لنفسه ولا لأسرة فقط بل ينظر للدنيا كلها كلها فهو أبو الرحيم ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك. يبقى أول وظيفة. نو يعمل إيه؟ يتلو عليهم آيات الدستور. ويعلمهم. يبقى لازم يعرفهم بحق الله هو تلاوة الآيات. ويعلمهم حتى يعلموا حق الله عز وجل عليهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم. ويزكيهم يطهرهم ويزكي نفوسهم ويزكي أخلاقهم إنك أنت العزيز الحكيم الأشياء التي لا يقدر عليها الإنسان والتي لا يأتيها إلا بمشاق الأمور فأرض الأسماء العزيز الحكيم فكثير من الناس عزيز ولكن تأخذه العزة بالإثم. أما الله فهو عزيز الحكيم، أي عزيز في حكمة وحكيم في عزة. فالعزيز فهو عزيز غالب على أمره ويضع عزته في الموضع المناسب وهو حكيم فلا تأخذه العزة بالإثم. وحكيم فأكثر الحكماء تأتي حكمتهم علين وضعف أما الله فحكيم عن عزة وقوة قال ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ففي هذه الآيات فضل الإسهام بالنفس في بناء المساجد كما فعل إبراهيم وإسماعيل المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف أن يقبل منه فيسأل الله, الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته صفاته أن يتقبل منه مشروعيات سؤال النفس والثرية بالثبات على الإسلام حتى الموت عليه وجوب تعلم مناسك أرنا مناسكنا وجوب تعلم المناسك مناسك الحج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر وجوب طلب تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح وتهذيب الأخلاق بالعلم والحكمة ويزكيهم مشروعات التوسل إلى الله تعالى في قبل الدعاء في أسمائه بأسمائه وصفاته لا نقول بحق فلان أو فلان أو نشرك بالله تبارك تعالى وذلك في ثلاث آيات في مشروعات التوسل إيبا لو قلت لك دوت مشروعية التوسل في قبل الدعاء تجرب الثلاث آيات دول من أول وإذ يرفع إبراهيم خلاص بعد ذلك الإسلام والوصية به والمشروعيه ومشروعيه الوصية للمريض ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين الذي يحيد ويكره ويصد ولا يحب ملة إبراهيم إلا الجاهل ولقد اصطفاه الله عز وجل في الدنيا ما وما له في وانه في الآخرة لا من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم على طول أسلم والإسلام هو الخضوع والإسلام الله عز وجل وسرعة الاستجابة أسلم قال أسلمت لرب العالمين ليس كذلك ووصى بها إبراهيم وصى أن يكون بنيه على الإسلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا ويعقوب أيضا أي حفيده وصى بنيه لما بنوا إسرائيل وصاهم حينما إذا حضر أحدهم الموت لو مرض الموت ودي مشوارات الوصية عند اللي عند الموت مشوارات الوصية عند المرض فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يبقى أول حاجة في الوصية أن نوصيهم بالإسلام والموت على الإسلام أن يتقوا الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد دي ما شرعت السؤال يشوف كده الحياة اللي هو أحيا بها بين بني يجيب كده أهله كده إنتم لما موت ما تعبدون من بعد؟ اسألهم سؤال القبر ما ربك ما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي يبعث فيك؟ لأن عن قريب سوف تدخل القبر حين الموت اسألهم ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهي أي علمتنا وعبدنا الله معك رأيناك تصلي فصلينا رأيناك تفعل كذا فكذا رأيناك توحد الله عز وجل وتعلمنا التوحيد وتعلمنا معنا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الحكم لله عز وجل نعه الإلهك ونحن لهم مسلمون، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فمشراية الله الوصية للمريض، ثم بين أن هذه الوصية وهذا الأمر صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ يقول هذا الله عباده لصبغته التي هي ملة إبراهيم، وهي الإسلام، فالدعوى أن الهداية في اتباع اليهودية أو النصرانية دعوى كاذبة دعوى كاذبة حيث قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارا تمام لأن اليهود والنصارى تنزعوا في إبراهيم كل الأمم تنزعوا في إمام الحنفاء لماذا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفل تعقلون ها أنتم حاجتتم فيما لكم به علم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم إبراهيم يهوديا ولا مصريا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من مشركين. تنازع المشركون واليهود والنصارى في إبراهيم أن يكون إبراهيم تبعا لما يكون أباهم وإمامهم. ولكن الله فصل وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتد بأي دعو بأي حج بأي أمارة تهتد كما قالوا من قبل وبينا وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار تلك يوم هذه الأمان الكاذبة هكذا في في أبواقهم وإعلامهم يقولون أنهم أبناء الله وأحباه أنهم شعب الله المختار أنهم هم السادة والنخبة في كل مكان وكل زمان تلك أمانيهم وقالوا اهتدوا بأن تتبع أمريكا أو إسرائيل أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك تهتدوا بل قل بل ملة إبراهيم حنيف العز يهتدي يهتدي بملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل إلينا فهذا هو الإيمان الإيمان بالله عز وجل وما أنزل الله عز وجل من الكتب وما أرسل من الرسل ثم ادعوا إلى ذلك فإن أبوا وتولوا بعد ذلك فقولوا شهادوا بأننا مسلمون اشهدوا بأن مسلمون اشهدوا أمة الإسلام أيها النخبة أيها العلمنيين أيها, أيها المنافقون أيها الصاد عن تطبيق شرع الله اشهدوا بأن مسلمون ولن نتخلى الله تبارك وتعالى أبدا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن دعوا بمثل ما تدعوا إليه وإن آمنوا بمثل ما آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الله عليهم وإن تولوا أن من تولوا من اهل من أهل الأرض في شقاق والله لن على كلمه والله لن على كلمة. والله لو أخذوا دولة أو أخذوا الدستور والله لن على دوله ولن على كلمة. قلوبهم فإنما هم في شقاق حكم الله ذلك فسيكفيكهم الله أي لا تنظر لشقاقهم ولا لتفرقهم ولا تسمع لكلامهم وامض في طريقهم فإنك على الحق المبين لا تسمع لهؤلاء ولا تداهلوا ولا تتنازلوا عن شرع الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن الله صبغته ونحن له عابد إلى آخر الآيات فهذا هذه صبغة الله وملة إبراهيم والمحاجة فيه وبيان الله عز وجل وأمر الله جل رسوله والمؤمنين بالإعلان عن عقيدة الحق وإيمان بالله وما أنزل من الكتب والقرآن وعدم التفريق بين الرسل والإسلام الظاهر والباطن لله رب العالمين فإن آمنوا بمثل إيمانكم اهتدوا وإن أبوا وإن أبوا وأعرضوا فأمرهم شقاق وحربا لله ورسوله والله سيكفيكهم بما يشاء وهو السميع لاقوالهم الباطلة العليم بأعمالهم الفاسدة فهذه الصبغة فالواجب على من دخل في الإسلام الاغتسال للمعمودية كما يفعل النصارى ثم هم بعد ذلك يجادلون في الله يقولون إنهم أبناء الله وأحباء كما ادعوا من قبل في إبراهيم والأنبياء بعده أنهم كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله أنتم اعلم بمصالح العباد أم الله أنتم اعلم بما يصنع العباد ويدبر من قوانين ودساتير أم الله قل أنتم أعلم أم الله ثم هددهم الله تبارك وتعالى بجريمتهم الكبرى وهي كتمانهم الحق والله يعلمون الحق ويكتمون الحق ويجهدونه ويجحدون الرسول وبيان لهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب وبالامور الفارغة والنسبة إلى الأولين غير نافع لهم لأنهم أفضوا إلى ما كسبوا وسيجزونا به وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون به أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا